Yes, I ba uh -huh. For the love. أرباحا كذا فسوى No! رَأَى شَمْكَ جَتَزُوا ذَا وَأُطَشَ لَيْلًا وَأَرجَ بعد ذلك شبحها. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم man, mm -hmm. Vielen Dank. الارض بعد ذلك بخاذ. والارض اینجا در خان اما اقرب اقرب لاتني ربك الذي خلق But I'm ترهان كارين في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزير من رب العالمين فضقت في إلهي فيما كل أو عزعت فيما أحكمت وإنك على كل شيء كديس هكذا عشنا معيات مع الله البينات إلا على ما سمح حضراتكم قارئ جمالية مصر العربية أو عملكين ومحافظة المنوخية فدينا بالقرار اه شوه شعبان عبد العزيز الصياد اهل قاهره ومقيم ومركز مركز جنون اه كانت تباع على مكبرات الصوت او الاعباء الكاشفه بعرض انواع عدنا ورعشنا امام محلات الدرج